بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين هذه قراءه في شرح الرسول من غير ذكر الرسول الشيخ ابن القيم رحمه الله تعالى وحده لا شريك له والمرتين التفسيتي والمعاد والمقصود ان غير يعني التارين الذين يدرسون التفسيد والمعاد متصل ومتقطع وقوله متصل ومتقطع المقصود تماما التفسيد التفسيد هذا الدليل من فص... تقصير دليله هذا مثلا خاص وكذا خاصش العام هذا الدليل قد يكون متصلا فنجد في النص نفس نفسه ذكر العموم والخصوص وقد يكون منفصلا نجد العام في نص والمنفصل في نص فمثلا والمخصص في نص فمثلا عندما هذا الدليل فيما تقت في السماء العشق هذا عموم في دليل خاص به جاء التخصيص لهذا العموم في دليل أيضا منفصل في دليل منفصل ليس في مدون خمسة أو سبق يبقى هذا تخصيص فيما يقبل هذا في كل حب وكمل الإمكان ويندخل هذا الذي يوفق يبقى التخصيص هنا جاء في نفس النصف في مساقط السماء ولا في نفس المنفصل في نفس المنفصل فيسمى في في هنا دليل التخصص هنا دليل ممتصل نعم ولهذا لا يمكن أن يأتي قوله إن الذين لم لن يستطيعها كلامه فلا تترك يقول ذات عن رجل فما لا يستطيع الهزل يسمى ولا لا يستطيع ولا, ولا وقد لا في كلام واحد وقد تغفت المفصل وقد تغفت وهذا تلك المفصل نعم فالقول سبحانه وتعالى والعصر إن الإنسان بيخص ألف حيث في حيث في خسر إلا الذين امنوا وعملوا الصالح وتوصلوا الحق وتوصلوا الصالح من هذا العموم من حقق فيها شروط والعمل الصالح وتواصل بالحق وتواصل هذا التفصيل في دليل الاخر ولا نفس الدليل في نفس الدليل ولذا إما باستثناء نعم وهذا والمقصود او او لا طبعا القضيه تقدم المخصص بتاخر بس هذا المنفصل يكون واضح طب الدليل منفصل هل يكون المخصص لهذا العموم ولا لابد أن يكون لاحقا له لا. الجواب هذا حلم خلاف والطقيق الحم لأسفل شرط وإنه إذا أولد هذا أحدهم معانهم والآخر مفضط بهذا العالم فإنه يجمع العالم عن سواء عليهم التاليس أو نمعهم فإنه أو متأكسر هذا هو نوعهم الأقوال إلى دراسه فقه النسب لانه يعني خلينا نقول مفهومه طبعا طبعا النسب احنا اذا اذا, تعا... إذا و... وهم متعارضان فلا بد ان نرى هل يتراحد مع مرافص او ينسخ الاخر او هذا ناسخ من الاخر لأن لان يتعارضان في هذا فنذكر لذلك منسيخا أو منسوخا إذا علمنا منسيخا أو منسوخا أخذنا بهذا الدليل وطرحنا هذا الدليل أو لجعنا إلى الجمع بطريقة الأخرى وهي العموم والخصوص أو الإطلاق والتقييم وغاقين العالم يعني ولذلك الفقيل الذي عدم الجمهور غسل العلموني وهذا كما انه مخصص هو راجع لاننا على القول الثاني لا بد هذا أبنى وإلا وجر الضغطه وطوابه حجم الأمور والمعين أن المخصص المخصص عامل أن المخصص يعني الدليل المخصص هذا الدليل عامل سواء تقدم دمه فلو عندنا نصان احدهما عام والاخر خاص فاننا نبحث ايما كان اولا بل نبحث العام وفين الخاص هذا العام وهذا الخاص خاص نعمل بهذا الخاص كان حتى وتخصيص على عبدالجورد لا اشتاد فيه لكن اكثر من تصدقنا فإذننا نحمل هذا العام على أن العالم قلت به من دول مصدوط عيد من هذا العام الذي اريد به مناطس فلو قلت مثلا لا تكرم مجددا لا, لا, لا تكرم لا تكرم فلو قلت مثلا لا تكرم لا, بجدر. بجدر. لا تكرم فلو قلت مثلا لا تسلم سيدني لما قلت لك بعد ذلك اكل الطائر وسيدني فانك لا تسلمه لاني اعطيتك به نقصا خاصا لعلك قلت لا فإذا فاذا قلت اكل الطائر فنحناه اكل الطائر الا ان قلت لك لا تسلمه فلا ترقى اذا يتقدم او يتاخر نعم فلو قال لا تكرم زيدا وهو من الطلاب ثم عاد فقال اكرم الطلاب فين الخاص لا تكرم زيدا وفين عام اكرم الطلاب فاننا سواء ذكرنا هذا في الاول ولا في الاخر فان العام يحمل على العموم ويخصص منه هذا الذي ورد الدليل بتخصيصه فنكرم الطلاب إلا ذلك أما إذا جاء متأسرا فهذا لا اشكال بين أحدهم كما يقال أكرم الطلاب ثم جئت فقلت لا تكرم زيها فهذا لا اشكال فيه أنه يكون مؤيب خصصا إذا تأخر فلا اشكال فيه لكن هل إذا تقدم هذا المخصص قبل العام فاننا نعمل بهذا التخصيص هو ده دل الاشكال اللي بين العلماء ليه يعني مثلا لا تكرم زيد وبعدين ارجع ساقول اكرم الطلاب فالاحتمال انا تراجعت ام عن القول الاول ما قلت لك الطلاب الطلابه احتمالا تراجعت او كذب هذا الاحتمال هو الذي اوقع الايه الخلاف بين اهل العلم وإن لو تاخر لا تكرم زيد عن العموم اكرم الطلبة فلا في ذلك نما الإشكال أن يتقدم. فالصحيح صح كما قال الشيخ أنه إذا تقدم أدلى أو تأخر طالما أنني نصت على زيد في عدم الإسرامي فلا يرفع هذا إلى إذا ورد نص بزيد بصفة خاطئة أثر المطلاط حتى زيد. يبقى خلاص. رفعنا عن الإشكال. أفاد هذا الأمر. نعم. فمن هو مطاطني أولا الاستثناء. وهو جوهر من الثاني وهو رد بعض الشيء الى بعضه فعلا للحجم واصطلاحا يتوالى بعض اقوال العلم بايدي او احدى اقواتهم وقوله تعالى والعصر ان الانسان لفي القدس الذين امنوا وعملوا بالحق لإلا أو إلا أفضلاتينا التخصيص بالشكل وغيره قوله أن من المخاصر المتصل من هذا المطرير إذا المؤلم لم يذكر جميع المخاصرات المتصلة بل فجر بعضهم وقاله الأول استدناه وهو لغة من الثاني وقراط بعض الشيء لبعضه لانني قوله بعضه على صلاحه، وقوله الصلاح، وقوله الصلاح، القول بعض القواعد العام بإلا او أو إذا ديما هذا ما في التفسير أنه القول بعض, بعض القواعد العام، إذا يكون قوله القول بعض القواعد العام، إذ لأنه ليس من كل التفسير، وقوله إذا بإله الإنف أو فيه بعض الأفراد العام هذا التحقيق الاستثناء نعم ولهذا كان هذا جنس أفراد بعض الأفراد العام هذا جنس ممكن أن بعض أفراد العام بإسناق وممكن يكونوا بإسناق يعني مزداء المجد... المفترض اللي يتفرق به بين, بين أنواعي المخصصاتي المخصصاتي فيخراج بعض الأطراب العام هذا يجينا في الاستثناء يجينا في الشرط يجينا في كل المخصصات إنما بإلا أو إحدى قواتين يبدأ طلع منه إيه التخصص بالاستثناء فقط ده بنسميه فصل فقط اذا لما التعريف عندنا جيم وعندنا ايه؟ ف هو اللفظ العام مثلا لان عام الخط اما كل ده لفظ العام هو اللفظ هذا هي جيم لان الخاص لفظ والعام ايه؟ لفظ انما الفص هو الذي يفرق بين التعريف به هو دلاله مرض الخط ما وذات تعليكم قررتها لأن لا يمتعون يقول بعض المصطفات ولما قلنا ولم قلنا ولما قلنا بإنسة وإحسى يعني هذا ليس مصل بين الاسلام وهذا سائل المصطفات بعض أقرار عن هذا يسمى عنده سنة وبإنسة وإحسى أقررت بها إذنها حسناً لو قلنا من الإنسان فالجوائره أي المهم أن يكون بإلا أو إحدى خسر كيف خسر إلا الذي ما أمانه صار إذا ما خصصنا بإيه؟ بإلا أو إحدى اللي هو سوء وغير وعادة هذه كلها مخصصات أقول أعطي الطلاب الطلابة إلا محمدا كافئ المشاهدين سوى زيد الأعواد الفصله حاشة عليا المهم إذا كان عندي ألة فان فإن هذا يرفع الحكم العام أو يخصص بعض أفراد العام بحكم الايه خاص يبقى التخصيص عندي يكون بالاستثناء اللي هو بيحلاق أو, او ايه او ايه او احدى فقواته طيب شروط الاستثناء شروط الاستثناء <تصفيق> في طاره صحه المستندات شروط منها اولا ان يكون المثلث مكتمل الحقيقه او شكلا فالمتقسم الحقيقي المبلاج والمستثنى في طبعاً لن... لن نذكر هنا ال... طيب يعني صلوب الاستثناء عندي إذا خصصت الاستثناء فمشروف هذا الاستثناء حتى يصبح نكون مخصصاً نعم من حقيقة أو نعم في حيث لا لو كنا بنناقش نعم المفترض الدوكمنت فصبر بينهم امرين بالنسبه للموضوع لا يمكن لا قرآن ولا عقان لا لا يمكن ان نذو السعاد والعظام قول جمهور الاسماء والتوافق على الاستثناء شغلهم منها من قول مر هنا باله او بونيا التصريح اي ان هناك لم أن يكون واحد فان كان اثنين لا تصح الا اذا على الاستناد لانه يطلقون على كان فلا الاستثناء قال لحد أكتب الطلاب من الثاني قال إلا عليك قال ماسي أو هذا ذرافه أو كال فإذا قامت قرينته على صحة هذا ومحفته كان كمان كما لو فرض تقسيسه من واحد فقط كما لو فرض تقسيس من واحد فقط من ذلك هذا لو كان هنا إثناء أربع أمران ان يعمر بيوت الفقراء ان امن اولاد كثيره ولكن كانك كما تنسبناها وكل لان الاستناده لا يكون نعم لانه ليس من واحد لانه ليس هناك اي امر بالاولاد كان ان اولاد على خلاف غايات الله تعالى. نعم. إنك خلاف سياتي في قطع الكلام الهولي بقى في فاصل لكن هذا لا صح أم لا قال سيات طوالح لأربع طوالح فقال واحد إلا أم علي مثلا أو كذا قال إلا أم علي فيصح يصح على في هذا يصح في هذا على خلاف لسائل إن شاء الله نعم. إنما لو سكت ودخل وقال أخرافت نيتي لما قال هذا إلا مثلا أم علي فأذمرت ذلك في نفسي قلت إيه؟ يعني نويت في نفسي في علمها فإننا نقول عبرة بما إيه لانك لأنك نففت كل نسائل أربع نعم وقالوا أولا فتقالوا حقيقة لذلك حكرا حقيقة لا يفصل بينهم مفاصمة المناجر للمسادة منه لم يقول إجتبه عشرة إلا درهمان فلاذا مفاصل محقيقي لأنه ما فضل بينهما بطلع. نعم فيفتح الاسناء عندي له عشرة الا درهمان يبقى فسع هذا الاسناء صحيحان متصف. ما في فاصل في الكلام ولا فاصل الكلام بل الكلام وقوله وأقوله لزوجي نأخذ عليه نوما ليلة السبت نأخذ نوما ليلة الجمعة نصوم ندعو على رمضان نأخذ نوما ليلة هذا نصوم ندعو على رمضان نأخذ نوما هذا يصح نصوم هذا على رمضان نأخذ نوما هذا يصش فلو حصل فصل كهذا فإنه لأنه فاصل يمكن نفعه هو كالمتصل حكما حكما يعني حقيقي لأنه في فاصل حقيقي بس هو في حكم المتصل حكما لأن هذا صار عند جميع وقلاء لا يخرج الكلام عن ايه عن اتصاله عن اتصاله طيب آه قال فانفصل بينهما فاصل قال فانفصل لهم فاصلوا يومهم مجعومهم أو تقول إذا نغرشك للإستثناء لسه أن يقول عبيبي حمار. ثم يذكر أو يكفل من الكلام الآخر ثم يقول إلا سعيدا فألا يفصل للإستثناء ويوعدك الثانية بصير مع الثمود والقاضم إذا كان الزلام واحداً لختيبك والله النبي صلى الله عليه وسلم قال ونفح مكه إن هذا البلد أرانه الله يوم ما خلق السماوات والنصر لا يحفظ شرطه ولا ينقل قلا فقال العكس يا رسول الله إذا تذكر إذنه لقييمه لقييمه إذنه لقييمه ويوزه فقال إذا تذكر وهذا تصور أفضح يعني حشيش طيب الرائحه وكذا استعمل فقال إذا نعم إذا هذا الحديث عليه قوله ان تصل بهن قاصر ممكن أو او سقوط فانه لا يصدقه استثناء لست يقال عزي عشر عشره وعشرة. ثم أخذه سعاد خطير يمكنه ان يفلتني فيقول الا توهمني لكنه لم يستثن فالاستثناء هنا لا يصدق لانه ممكن مكحول كذلك لو فرض فاطمه هو الذي اتى به لو قال عشي له واذا بشخص من اجلي كيف حالك كيف كمواعد كيف اشواك قالك ولما سال من سؤاله الا جرهما يحكي عشرا الا جرهما هذا هذا لم يصلح الاستثناء ويمكن أن يفعل للسؤال لا يصدق لكن هذا يمكن إيه أن يفعل بعد ما تتكلم خلاص زي أشرت تقول مثلا إلا ذر هذا ما يفسر الاستثناء إذا أردت سأعد الكلام قل مثلا إذا أشرت إلا مثلا إيه إلا ذر هم لما تبنى على ما سبق لا لأن هذا الكلام يمكن إيه يمكن أن يفعله هو لو كان لهذا الشخص الثاني لو عنده شيء في قمة لك عندي عشرة وثاني شخص لكن لو كله هو عنده هذا الثاني أقول لك مثلا لي عندك مثلا عشرون حتى لو لقي واحد أقول مثلا إلا درهم وبعدين هو يستلم بثلاث حالك يعني له سيأخذ لكن لو عليه ممكن يغاضي نعم الشاطر يعني الاستثناء لابد ان يكون متصلا الفقهاء لما بيتكلموا في العوارض هذه عشان يترافق عليها الأحكام ليه هذه الأحكام دي مش محتاجها عند التنازع محمد نقول مثلا ايه لكن مثلا عندي آه مثلا آه آه عشرة ثم آه آه يأتي سؤال أو عصب أو كذا الله يتكلم كلمه خفيفه ثم يعود وبعد ذلك يقول له صح تركت بده كده لا انا ما عثرتش انت دي في هنزي مثلاً عشرة أو لي عندك مثلاً عشرة ولم أستثني يقول أن بعد السعال أو استثنيك بعد مثلاً الفاصل هذا يكون لا لا يعتبر فالفاض يقول بقى أنت أقول فيه بالظفر عشان يتحقق هل فعل الفاصل هذا مؤثر ولا الفاصل هذا غير مؤثر يعني فقهاء تتكلموا في هذا ليه علشان بيسترطب على هذا حقوق هل هذا الرجل اعترف بالله عليه ولا لم يعترف بجميع ما عليه على حسب هذا الاستماع الحاصل في فاصل يمكن دفعه وفي فاصل لا يمكن دفعه في فاصل والكلام واحد وفي فاصل والكلام اختلف يعني انا الان مثلا بقول ان ذلك مثلا عندي عشره و. فقلت لي ضراي مجذنين أقول لك نعم عشر ضراي إلا درهم هذا كلام متصل أو مثلا أقول لك إلا تقول لي ضراي مش مجذنين أقول لك نعم إلا درهم فهذا كلام متصل لأن الموضوع واحد غير إننا قمت لك عندش الضراي ثم نشغل فقمت هات, هات ه طب هاتها مية بردت ما جباش من هنا إطلع فوقها من فوق ولا أقول لك بلاش المية كلام ما هذا انفصلنا انفصل ايه الكلام خرج عن موضوعه يبقى في فاصل والكلام واحد وفي فاصل والكلام اختلف اذا اختلف الكلام وخرجنا عن هذا فلا يعد هذا الاستثناء متصلا انما لو حصل كلام لكن في نفس الموضوع والكلام واحد فالاستثناء متصل كما جاء حديث معابس الحين لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعطد شوكه ولا يختلق فلاه يعني في الحرب لا يقطع الإنسان حشيشا ولا يعضو شوكا أو كذا فقال يا رسول الله إلا الإدخل يعني استثن هذا فإننا نحتاجه فقال إلا الإدخل يبقى الاستثناء هذا يصح أو لا يصح يصح لنقصد بالكلام الكلام وهو الحصر فيه انتصال لكن الموضوع إيه لكن الموضوع واحد طيب والذين يقولون أخذ الصفحة التانية والذين يقولون وعدم صحر الاسسوسنائي مع الباصل والذين يقولون بعدم صحر الاسسوسنائي مع الباصل يجدون عن هذا الحديث لأن هذا الجدد هاته تفوصيصا ولكن قال فهو صلى الله قال اما الاسخد فلا حاج عليكم فيه يعني نسخن للغموم وليس نسخن للجوم نهديه يعني نسخن للغموم وليس نسخن ولكن هنا تروض عليه لان نبي مع صلى الله وسلم قال ان الادخل فجعله استثمانا ولم يقل صلى الله عليه وسلم اما الادخل فلكم قطعه يعني الذي طرح ذلك هو العباس ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم قال اما الادخل فلكم قطعه من نفسه وانما النبي صلى الله عليه وسلم اقر العباس او اجاب العباس الى صالح الى قال الى الله عليه وسلم اما الاسر لو قال لما بسرم بس العباس اما الاسر فلاكم قطره قال لاذا تحصينا في انا اما وما قال الاسر فليس معروف انها تستطيع منه. لأنه على الإنسان وعلى هذا قال طائر عين كلهم حرام فقال طائر له إذا سعيد فقال إذا سعيد وعلى هذا القول صدق الإسلام. نعم ولا يكون نسخا وإنما هذا استثناء يعني تقصص بعض افراد العالم. أن لو كان الكلام لف واحدا لأن تكلم بكلام عن التفكار بحث موضوع الكلام الأفضل لأصغده بلا سبق ثم أول المثلاث على بلا فإن هذا الاستثناء لا يطلق لعلم خلاص الكلام الصعب ويطلق أما إذا كان الكلام واحدا أن الاستثناء هو هذا أنه لا يطلق هي المستثناء أو هي الإستثناء قد تقام المستثناء منه. لا يعني هل يشترط أن النساء يكون ناوي هذا اللي ليحسسنيه بعد إلا من أول الكلام يعني مثلاً, مثلا يقول النسائي مثلا الأربع طوال فقال واحد إلا مثلاً أم محمد قال إلا, إلا أم محمد هل يشترط أن يكون ناوي هذا قبل طبعا ما يشترط هذا ما يشترط هذا النبي صلى الله لم يكن ناوي الإدخل وما ذكره العباة قال إلى الإدخل يبقى متى ورد هذا الإستثماء بعد ما ذكره العباة فليس شرطا أنه يكون الإنسان ناويا لهذا الإستثماء قبل أن يتكلم به ليس شرطا فإنهما يقول لا يصح الإستثماء حتى يتنجيه وأبدا ناوي الإستثماء لها لله على ذلك حتى لو الثانوي سعيدا من أول الثانوي تتكلم مثلا تقول عبيدي أحرار كلهم ثم تفكرت ان سعيد مثلا هذا أنت في حاجة إليه وهذا يخدم إن شاء الله. قلت إلهي خاص الصحابي. مفصح ولا طيب. هذا هو الشرط الأول وهو الاتصال بين المستثمر والمستثمر منه حقيقة أو إيه أو شو كله. فبشرط الثاني قال ألا يكون المستثمر أكثر من نصف المستثمر منه. فلو قال له علي عشره ابراهيم الا سته لن يصح الاستثناء ولزمته عشره لان السته اكثر من ايه من النصف لكن لو قال الا خمسه الا اربعه الا ثلاثه الا, ثلاثة إلا سنين فهذا يصح لكن لو استثنا اكثر من نصفه قال لا يصح طبعا هذا نعم قال الشرح أي يكون المستثنا اقل من النصف قال ان يكون سجدنا اقل من نصف يوم زاويا فاذا كان اقل يوم زاويا فاستبناه صحيح والا كان يصح كان ابن حسان ذلك الرحمن فانه يقال له علي عشره هذه الاستبناء لكن يقال له علي عشره سجلا او موتا فصح الاستبناء اما أما قال له علي عشره سجلا جدا فانه لا والدليل على ذلك أن هذا كلام أن هذا الكلام كلام صحيح للكلام العروض وأيده إلى قول له عفوا إلا كذا فلما فلماذا لا يقول له لي أبلغ فلماذا لا؟ على على على كل هذا فيه خلاف العلماء هل يبنى هذا الحكم على الفصيح العرب طبعا يخالف الصحيح لا يفيد إليه أو ينظر إلى الحكم يعني ممكن في نفس عوامات أعرف شعر ما؟ يقول بأقل النص كذا يعني واحد يولدك مثلا عشر جميل إلا ستة أو إلا سبع أو إلا ثمانية فقد لا يعرف هذا فهل ينبني الحكم على الفصيح لغة العرب أو ينبني على إلنية ويعني اعتبار حاجة الرجل في هذا فالصواب أن هذا يرجع إلى النية يرجع إلى التصوب ولو ولو خرج على خلاف إيه اللغه لان الناس يعني أو لأن اكثر الناس قد لا يعرفوا اللغه فيكون المعتبر هو الحكم وليس النطق قال اما ان استثنى الكل فلا صح على القولين لان هذا عبث لو قال له علي عشرة الا عشرة لزمته العشرة كلها قولوا أن نستفن الكل فإذا يقرر قوله سؤالوا اذا استفن الكل فإيه جعل ذلك بس إلا لان الجوال لأن تبناء الكل يجبز موافع الكل الشيء بعد نعم الشيء هذا الإقرار بيه ما يصح يقول له عندي عشر هذا عشر اذا انت رفعت ما اقصرت به ورفع ما اقصرت به في هذه الاموال لا يصح قال وهذا الشخص فيما اذا كان الاسلام من عبد اما ان كان من صفه فيصح وان خرج الكل او الاكثر مثل قوله تبارك علي ابليس ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغوي ومعرفه النفع ابليس من بني ادم اكثر ولا أكثر من النصف ولا أقل من النصف ناس الله العظيم. وينطبع أكثر من في الأرض يبدو كعفر الله وما يكون أكثرهم بالله إلا ونشر فإذا كانت الأوساط ممكن انما الكلام فيما سبق إذا كان من إيه؟ من العدد طيب يبقى استثناء بالعدد ان كان نصف اقل هذا الاتفاق يصح اذا كان اكثر فهذا فيه خلاف لبناء العلم والراجح يصح واذا كان للكل فالراجح انه ايه لا يصح حاله كفاءه واذا كان في ما هو يصح قل العدد او ايه او كذا